بسم الله الرحمن الرحيم اذا الشمس كوبت النجوم كدرت واذا الجبال سيرت واذا العشاره اضلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الماووده سئلت باي ذنب وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أخبرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول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 إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ لِمَن شَاءَ مِنكُم أَن يَسْتَقِيمَ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ